بوك تو أرموتستاد تسخرامتي تسعة وخمسون في مكتب البريد في مكتب البريد سد عريس وخلويس بوستر اين يوجد اقرب مكتب بريد اين يوجد اقرب مكتب بريد شورس هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد سات آريس اين يوجد اقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد رامدنيمس سافوستو ماركا ميردبا احتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع البريد باراتيسادا تسيريلساتويس لأجل بطاقة ورسالة لأجل بطاقة ورسالة را <تصفيق> غيرس كم أجرة البريد إلى أمريكا كم البريد إلى أمريكا رامدن ناتمتزيما شيكورا كم وزن الطرد كم وزن الطرد؟ شميد زليا ساهايرو هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني ارسلها بالبريد الجوي؟ رامداني خاني ستيردبا تشاسلس كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ سايدن يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ اين يمكنني ان اتصل بالتليفون؟ ساد آريس او اخلويسيس ساتليفونو جيخوري اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ كاكوت سا هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ كاكوت تليفونيبس زيغني؟ هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ يتيت اوستريس هل تعرف كود مفتاح النمسا هل تعرف مفتاح النمسا ايرتي تسوتيت فناخو لحظه سابحث عنه لحظه سابحث عنه خازي سول الخط مشغول باستمرار الخط مشغول باستمرار رانوميري اكريفيت رقم الذي اتصلت به اي الذي اتصلت به تكون جير نولي ينبغي اولا ان تضغط الصفر يجب أن تضغط الصفر